أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم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 فَسَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًّا بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن أَتِيَ بِقُرْآنٍ غير هذا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْعِيبُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا نَصْرَ رَحْمَتٍ مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر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 وظنوا أَنَّهُمْ أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا أنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فالفلط به نبات الأرض مما يأكلون الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى وظن أهلها أنهم قادرون عليها.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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم كانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَا يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَا يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت مِنَ الحي ومن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أَفَلَا تتقون فذلكم الله ربكم الحق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 أفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أَكْثَرُهُمْ إلا ظنا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 أَو يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَسْتＡفْزُنَ بَيْنَهُمْ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 أنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب القلد، هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون؟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 وَأَنزَلَ نَدَامَةً مَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تنسوا منهم من قران ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كن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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُم مِن سُلْطَانٍ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ مُحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَذَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون, على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فَجَاءَ صَيْتاً قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وإن كثيرا من الناس عن آيَاتِنَا لغافلون ولقد بَوَّأْنَا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 فَلَوْلا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ مَا آمَنُوا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عذابَ الْقِزِّي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأَنْتَ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الْعَالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّةَ فَضْلِ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 وَمَنْ ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ وَصَبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِ